الذي جعل لكم من الشجر لخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمرهم إذا أراد شيئا يقول لهم كن فيكون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 إنا خلقناهم من طين اللاذب بل عجبت واسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا يتسخرون وقالوا إن هذا إلا سحرا مبينا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إن لم بعوثن إن لم بعوثن أو آباءنا